وَإِن يُرِيدُ أَن يُخْدَعَكَ فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ حُسْبَتَهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي يحبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال فإن يكن منكم 20 قادرون يغلبون 200 وَإِن يَكُم مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ كُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُم مِنْكُمْ مِئَةٌ قَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يكون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ